ثم إ ل ي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها ان تكم اثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير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 اجل مسما وان الله بما تعملون خبير ذلك بان الله هو الحق وان ما تدعون من دونه الباطل وان ما تدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته